وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلد أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل أيها الرسول للمشركين المكذبين بك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 وفيها تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مؤمن يعتمد هذه الحجة في إظهار حجة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فربنا جل جلاله قد أيد نبيه بالمعجزات وبذلائل النبوة و اوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ يجب علينا تبليغ رسالات الله تعالى انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى ما اكثر الذين يعبدون من دون الله قل لا اشهد قل انما هو قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنوا اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصار الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم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 اين شركاؤكم الذين كنتم تدعون كاذبين انهم شركاء لله انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وقال نعم ثم لم يكن واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا لا نغادر منهم أحدا ثم نقول الذين عبدوا مع الله غيرة وبيخلهم أين شركاكم الذين كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء ثم لم تكن ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرأوا من معبوداتهم وقالوا كذبا والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين لك بل كنا مؤمنين بك موحدين لك انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ثم قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوا وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا لها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولد انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على انفسهم بنثرهم الشرك عن انفسهم وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا يخترقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا ومن المشركين من يستمع اليك ايها الرسول اذا قرات القران لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون اليه لأن جعلنا على قلوبهم اغطيه حتى لا يفقه القرآن لسبب عنادهم وإعراضهم وجعلنا في اذانهم صمما عن السماء النافع ومهما يرى من الدلالات الواضحة والحجج الجري لا يؤمنوا بها حتى إلى جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه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 بيان الحكم في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن من أجل البلاغ والبيان وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله نفي الشريك عن الله تعالى ودحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم برغم جحودهم وكفرهم إذا هذه الآيات عظيمة يتبين للإنسان أنه يجب عليه أن يبلغ رسالات الله تعالى موعظة اليوم ما قاله الحسن البصري قال إن جور الملوك نقمه من نقم الله عز وجل ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة فعلى الإنسان أن يكثر من فعل الطاعات وأن ينتهي عن المعصيات اسال الله تعالى أن يدفع عنا ظلم الظالمين وكيد الكائدين